أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مصاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 فوسوسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا رَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنَ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 انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون انهم مهتدون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 قالت أخرىهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلنا فآتهم, فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالاخره كافرون وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم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 قالوا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل, الله بها ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجينا والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملاء الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا لمن آمن منهم أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون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 قوم اناس هي تطهرون فانجيناه وأهله إلا كانت من الغابرين وامطرنا عليهم نطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا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 حتى عفاً وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء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 أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ناضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون اولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتيك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون. قالوا إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي واما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم, واسترهبوهم وجاء لفضيله الدكتور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 لأقطع أيديكم ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بايات ربنا لما جاءتنا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 قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض, ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إلَى أَجَلٍ هُمْ بَالِغُهُ إذَا هُمْ يَنْكُثونَ فَتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 قال أَعْلَى اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إلَهَهُ وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذْ أَجَئَنَّكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَانِ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ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 أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَإِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا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 قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذابهم بئيس بما كانوا يفسقون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 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله يأخذوه الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم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 واتل عليهم نَبَأَ الذي آتيناه آيَاتِنَا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان مِنَ الغاوين ولو شئنا لرفعناه بِهَا ولكنه أَخْلَدَ إلى الْأَرْضِ واتبع هواه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 ولقد ذرَّنَا لجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الجِنِّ والإنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئكَ كَلَّا نَعَامٌ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئكَ هُمُ الْغَافِلُونَ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 فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتا يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حفي عنها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 وَالَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَل مِن هَا ذُو جَهَل يَسْكُن إلَيْهَا فَلَمَّا تَغْشَى هَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعَاءُ اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَئِنَّ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ